بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة أحكام المداينات في الإسلام مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الله تعالى أحل لنا الحلال وبينه وحرم الحرام وبينه قال الله تعالى وقد هصل لكم ما حرم عليكم ومن جملة ما بينه ما يتعلق بالمبايعات فالأصل فيها الإباحة إلا ما دل عليه الدليل قال الله تعالى وأحل الله البايع وحرم الربا فجنس البيع خلال إلا ما دل الدليل على أنه محرم ومن جملة المبايعات البيع إلى أجل وقد ذكره الله تعالى في قوله إذا تدينتم بدائنا إلى أجل مسمى فاكتبوه يدخل في هذا الدين كون الثمن دينا وكون المثمن دينا وهو ما يعبر عنه بالسلم وكلها لها أحكام لا بد من معرفتها وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى سلعة ولا يكون معه ثمان ويشتريها بدين في ذمته ويحدد له أجل أجل مسمى فيحل ذلك بسروطه فمن هنا نحن بحاجة إلى أن نتكلم حول ما يباح من الدين أولاً كون الثمن دينا وثانيا كون المثمن دينا وثالثا وثائق الدين ورابعا حكم الزيادة في الثمن إذا كان دينا أو في المثمن. وخامسا شراء السلاع التي لا تقصد إنما يقصد بيعها والانتفاع بثمنها فأولا وقبل كل شيء قد حذر كثيرا من العلماء عن أخذ الدين إذا لم يكن له نية في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 وأن يؤخر الوفاء فإن الله تعالى يسلط عليه ويثلفه ويثلف ماله ويبقى ذلك الدين متعلقا في ذمته حيث أنه لم يقصد بهذه الاستدانة إلا إضرار أصحاب الأموال وإتلاف أموالهم وأخذها بغير حق ثانياً نقول إن الإنسان عليه أن يتعفف عن الدين ولا يستدير إلا لضرورة وقد حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد في الصلاة أو في آخر الصلاة من الدين وقوله اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم المغرم هو الدين فقيل له ما أكثر ما تستعيد من المغرم فقال إن الرجل إذا غلم حدث فكذب ووعد فأخلف وهذا واقع كثير أن الإنسان الذي يتحمل الديون يأتي أصحابها يطالبونه بحقوقهم يطالبونه بالوفاء ولا يكون عنده فيضطر إلى أن يكذب ويقول سأعطيكم بعد شهر ولا يتيسر له فيحدثهم حديثا ليس بصحيح وكذلك أيضا يعدهم موعدا فيخلف وعده ومعلوم أن ذلك من صفات المنافق. المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وقد يكون معذورا حيث أنه لا يجد ما يوفي به ذلك الدين فيضطر إلى أن يصرف صاحب الدين وهذا مما ينفر عن أن يقع الإنسان في الدين إلا لضرورة وبحسن نية أنه سوف يوفي يوفيه إذا وجد ذلك هذا دليل على كراهة الاستدانة والحذر من أخذ أموال الناس بغير موجب وبغير سبب كثير من الناس في هذه الأزمنة يوقعون في هذا المغرم في هذه الاستدانة فتجد أحدهم يستدين لأي شيء يستدين حتى يعمر له منازل شاهقة يستدين ويستري له سيارات رفعة الثمن فارهة ليس بحاجة إلى أمثالها وكذلك أيضا يستدين حتى يطعم من طرقه أو من استضافه بأنواع من الأطعمة التي فيها إصراف وليس بحاجة إليها فهو يذهب يستدين له ذبائح وفواكه وما أشبه ذلك وتراكم تلك الديون في ذمته حتى يعجز عن الوفاء ثم يعتد بعد ذلك بأنه عاجز وبأنه غارم فالغرم هو تحمل الدين في الذمة كما قال تعالى حكاية عن بعض خلقه أنهم قالوا قال تعالى فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ مُغْرَمُونَ يعني مدينون أو محرومون يعني مصابون بما أصبنا به مما سبب تلف أموالنا وبقاء الديون في هذيما منا كذلك نقول أيضا قبل الدخول في الأحكام إنه يجب على الإنسان الحرص على وفاء الدين الذي تعلق بذمته ويحرم عليه تأخير ذلك بغير, بغير سبب وقد هبت أنه صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم المطل هو التأخير يعني إذا كان غنيا قادرا على الوفاء فمطلع يعني تأخيره للوفاء ظلم وفي حديث آخر قال لأي الواجد يحل عرضه وعقوبته الواجد هو الذي يجد ما يوفي به دينه لأيه يعني تأخيره للوفاء يحل عرضه وعقوبته يبيح لذلك لأصحاب الديئ أن يتكلموا فيه ويسبوه ويقولون إنه مماطل وإنه ظالم وإنه خاطئ بأخذ حقوق الناس وعدم الوفاء لهم كذلك يحلوا شكايته حتى يؤخذ على يديه ولا ولا يتعد على أموال الناس ليأكلها بغير حق لقول الله تعالى لا تأ... ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وذن الله تعالى اليهود فقال تعالى وأكلهم أموال الناس بالباطل فذلك كله يدخل فيه إذا استدان وهو ليس بحاجة وبقي الدين في ذمته وأوقع نفسه في ذلك كذلك أيضا ننبه إلى ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم حث على وفاء الدين عن الميت وأخبر بأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أتي بجنازة ليصلي عليها سأل هل عليه داين فإذا كان عليه داين سأل هل خلف له وفاء فإذا لم يخلف وفاء لم يصل عليه إلا أن يتحمل دينه أحد الحاضرين في القصة المشهورة أنه لما قال لرجل هل عليه داين قالوا ديناران فتأخر فقال أبو قتاده هما علي يا رسول الله فقال حق الدين وبرئت إمة الميت قال نعم ولما كان بعد يومين سأل هل أوهيت دينه فلما قال نعم قال الآن بردت عليه جلدته فيتأكد على من تؤفي عليه دين أن يبادر ورهته بالوفاء حتى تبرأ ذمته وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا فقال نعم ثم قال إلا الدين يعني أن القاتل في سبيل الله لا يكفر الدين وذلك لأن الدين حق آدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة فكل ذلك يؤكد على الإنسان أن يبتعد عن الاستدانة إلا لضرورة مع عزمه على الوفاء إذا تأسر ذلك له وبعد أن عرفنا هذه المقدمة عن النهي عن التهالك في الدين نذكر بعض الأمثلة فمعلوم أن الدين في الأصل هو تأخير الثمن للسلعة التي يشتريها هو تحديد أجلاً لوفاء الثمن سواء كان الأجل واحداً أو عدداً وهما يعبر عنه بالأقساط والأصل في ذلك أنه مباح وكذلك أيضاً الأصل أن البائع إذا لم يكن الثمن نقداً فإنه لا بد أن يزيد في الثمن مقابل الأجل بمعنى أنه إذا جاءه إنسان ليشتري منه مثلا ثوبين أحدهما بنقد والآخر بدئين فإنه يقول مثلا الذي بنقد أبيعه بعشرين والذي بدئين أبيعه بأربعة وعشرين أو باثنين وعشرين فالزيادة مقابل الأجل هذا شيء معروف ومألوهم بين الناس ولا التفات إلى من منع من الزيادة في الثمان فإن الناس أحرار في أموالهم ولهم أن لا يبيعوا إلا بما يناسبهم ولكن نقول إن على المسلم الرفق بإخوته المسلمين وعدم الإضرار بهم بحيث يزيد عليهم زيادة ترهقهم سيما إذا علم أن أخاهم اضطر إلى هذه الاستدانة وأنه سوف يأخذ بما حدد له ولو كان أضعاف الثمن هذا نعتبره من الإضرار الذي منعت منه الشريعة الله تعالى منع من الضرار مطلقا بقوله ولا يضر كاتب ولا شهيد وبقوله ولا تضرهن لتضيق عليه وأشباه ذلك فهكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار كثير من الناس إذا رأى المضطرين انتهز فرصة اضطرارهم فضاعف عليهم الثمن فبدل ما تكون مثلا السيارة بأربعين ألف نقدان يبيعها عليهم بسبعين ألفا أو نحوه وبلا شك أن هذا الأصل فيه الإباحة ولكن ليس له أن يضر أخاه ويضاعف عليه الثمن ويهتمل أو ينتهز حاجته وشدة فاقته وضررته إليها وذلك لأنه يسبب مضاعفة الدين على أخيه بحيث أنه إذا احتاج مرة ثانية استدالف تضاعف عليه الدين نعرف أن أناسا تضاعف عليهم الدين أكثر مما كان يتضاعف عليهم الربا فمن ذلك أن أحدهم مثلا يستدين سيارة لحاجته بسبعين أبهل وقيمتها نحو الخمسين أو الأربعين فمتى حلت السبعون جاء إليه صاحبها وقال إما أن تعطيني وإما أن أشتكعي فيحتاج إلى أن يشتري منه أو من غيره مثلا ما يساوي سبعين ألها بمائة ألف فيوفيه السبعين وتبقى في جمته مائة ألف ثم تحل بعد سنة مائة الألف فيحتاج إلى أن يستدين ما يساوي مائة ألف بمائة وخمسين ثم تحل المئة والخمسون فيأتي إليه ويكون آطني فيستدين ما يساوي مئة وخمسين بمئتين مثلا ثم بعد ذلك بثلاث مئة ثم بأربع مئة وهكذا إلى أن يصل إلى عشرة إلى مئات الألوح وإلى الملايين وسبب ذلك الدين الأول فنحن نقول عليك أن تعرفك بأخيك أولا فلا تضاعف عليه هذه الأضعاف الكثيرة ثم عليك بعد ذلك أن لا تشدد عليه في الطلب ولا تكلف على أن يستدين قال الله تعالى وإن كان ذو عسره فنظرة إلى ميسره أي إذا أردت أنه ذو عسرة أي معسر ليس عنده ما يوفي فأنظره وأخفره إلى أن يجد نظرة يعني صبر وتأخير إلى أن يجد إلى أن يؤسر ولو بعد سنوات ولا تكلفه أن يستدين فيتضاعف عليه الدين ثم يعجز بعد ذلك هذا هو الذي يجب من الرحل المسلمين المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن هذا شبيه بما كان أهل الجاهلية يفعلون قريب منه إذا جئت إلي وقلت أعطني ديني أو بيعني أبيعك دين آخر وتوهي الدين الأول فهو شبيه بقول أهل الجاهلية إما أن تعطي وإما أن تربي ننصحه بالرفق بالإخوة المسلمين الذين يعهم بحاجة إلى الاستدانة والضطرين إليها ألا يشدد عليهم بهذه الزيالة التي توثقل كواهي لهم بعد أن عرفنا هذا الحكم نذكر بعض الأشياء التي يمكن أن يكون لها حكم في المداينات فأولا يقع كثير من الناس فيما يسمى بالعينة وذلك أن يستري الإنسان أن يستري الإنسان مثلا سيارة بدين بمئة ألف ثم يبيعها على صاحبها بسبعين ألفا أو بثمانين ألفا فيبقى في ذمته دين مئة ألف وهو لم يستلم إلا سبعين أو ثمانين فكأنه استدان ثمانين بمئة ولا شك أن هذا داخل في الربا وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه, عنه عن رجل باع حريرة مهلا بهلاثين دينا ثم اشترها بعشرين نقدا فقال رضي الله عنه دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة فننبه على أن هذا لا يجوز ويسمى هذا مسألة العينة وقد يحتالون يحتالنا حيالا في مثل هذا فيجعل واسطة صاحب المعرض مثلا أو صاحب المحزن إذا باعه هذه السلعة دينا بمئة ألف وكل من يشتريها بهمانين ألفا نقدا ثم يبيعها عليه لأنه صاحب المكان ويجعل يستفيد منها لأنها في معرضه أو في محزنه فهذه ثيلة إلى مسألة العينة ولا عبرة بمن ترخص في ذلك أو أباه ذلك لأنه شبيه بدراهم بدراهم أكثر منها إحداهما دين وقد دل على ذلك أيضا ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربع أوكسهما يعني أقلهما صورة ذلك إذا باع السيارة بمئة ألف دينا ثم اشتراها بهمان نقدا فقد باع السيارة بيعتين فنقول له ليس لك إلا أوكس الثمانين وهو الثمانون فإن أخذت المئة وقعت في الربا فله أوكس وهو الأقل أو يقع في الربا إلى أحد الزائد ننتبه لمثل هذه المسألة كذلك أيضا هناك مسألة التورق قد منعها بعض العلمة ولكن كثير من العلماء أباحها للضرورة وصورتها أن يشتري السلعة والعسلة غرض فيها وإنما يريد بيعها والانتباع بهمنها وهذا يحمل كثيرا على أن تتراكم عندهم عليهم التورق يعني أحذ الورق الذي هو الدراهم إذا باع السلعة فيحتاج مثلا إلى مئة ألف فيشتري سيارة بمئة وحمسين ألفاً ويعبيعها بمئة ألف حتى ينتفع بهذه المئة الذين أب أباحوها شرطوا شروطاً أو أرشدوا إلى إرشادات لتكون أخف على المستدين فقالوا إذا كنت محتاجا إلى هذه المئة الألف فعليك أن تشتري السلع التي أنت بحاجتها مضطرا إليها حتى لا تبيع هذه السلع فمثلا إذا كنت تعمر دارا تعمر بعثا واحتاجتا إلى ما تعمر به في إمكانك أن تستدين المواد مواد دلبنا أن تستدين مثلا الأسمنت والحديد والبلاط وأدوات الكهرباء ومواصير المياه وما أشبه ذلك تشتريها بدين حتى لا تستدين مرتين ولكن بعض الناس يذهب يشتري مثلا أكياس ويبيعها محلها فيحسر قيمةها مثلا نكدا خمسون ألحا وقد يشتريها بسبعين ألحا ثم يبيعها بحمسة وأربعين ألف أو بتسعة وأربعين ألحا من الجهتين فالأرفق بحلو اشترى هذه المواد لو كان لصاحب النقود أريد أن تشتري الأكياس وتبيعها علي تشتري هذه الأدوات مثلا بخمسين وتبيعونيها بستين ألفا أو نحوها حتى لا, أتك... لا أتكلف مرتين علينا أن ننصح إخواننا حتى لا يتضرروا مرتين بعض العلماء يقول من الرفق بهذا المستدين أو من الأفضل له أن يشتريع سلعا ببيع الجملة ويبيعها بالمهرد ليربح فيها بدل ما يزاد عليه مقابلا أجل يظهر له ربح ببيعها مفركة ولكن هذا يعتذرون بأنهم لا يحسنون بالتفريق وبأنهم مستعجلون كما يقولون فإلا نقول له مثلا لو استرأت ثيابا أو استرأت عمائم بخمسين ألفا وقيمتها أربعون ألفا ثم إنك بيعتها مفرقة فربما تبيعها بستين ألفا إذا بيعتها ببيع التفريق كما يبيع أهل المتاجر وأهل الدكاكين يكون ذلك أعرفك أبيك حتى لا تحسر انكتبت عليك بخمسين وقيمة هناكنا الأربعون وبعتها بالتفريق كما يبيع الناس وربحت فيها وحصلت على فائدة إلى أي بعتها بستين ألفاً وتوفي ما عليك وتتاجر ببقيتها هذا ما نقوله في مسألة التورق وإذا كان محتاجا ولم يعجد إلا مسألة التورق أن يستني مثلا سلعة ويبيعها لأجل أن يوفي بأدين مثلا أو يعطي مثلا ما لن يعملون عنده أو من أشبه ذلك عليه أن يسلك الطريق الأرفق ولا يكله نفسه هذه من مسائل المدعنات كذلك أيضاً يقع كثير في بيع ما ليس بموجود عنده يأتي مثلاً المستدين ويقول أريد سيارة أو أريد عوض عشرين فلا يكون عنده ويتفق معه على الفائدة قبل أن يملك السلعة فيبيعه شيئا لم يملكه فيدخله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تابع ما ليس عندك الحيلة في مهل هذا إذا كنت تريد سيارة ديناً فإنك تتفق تأتي إلى إنسان عنده مال عنده نقود فتقول إني بحاجة إلى سيارة دينا وتعجبني السيارة التي في المكان الفلاني فيقول لا بأس أني أشتري السيارة لنفسي وأسلمها منها وبعدما تدخل في ملكي أخيرك في شرائها ديناً أو عدم شرائها فيتصل بصاحبها ويتفاوض معه فيتفقوا على الثمان ويرسلوا إليه ثمنها ويرسلوا إليه من يقبضها ومن يستلمها واستلامها وقفضها بنقلها من مكانها ثم بعد ذلك يقول هذه السلعة أو السيارة اشتريتها مثلا بحمسين ألهم نقدا ولا أبيعها إلا بستين ألهم دائنا ولا ألزمك بها إن شئت وإن فأخذها وأكتب في ذمتك وإن لن تناسبك فلا أكلفك ولا ألزمك هذا هو الأكرب في مثل هذا أما أنهما يتفقان على الدين على قدر الدين قبل أن يشتريها فني قلت مثلا إن قيمتها خمسون وسأشتريها وأبيعكها بستين أو بسبعين يتفقان على الثمن قبل أن, قبل أن يملكها فأرى أن هذا شبيه ببيع ما ليس عندك كذلك أن أحذر من مسائل تتعلق بالربا معلوم أن الأصل في الربا أنه أن يزيد حدين الذي حد ذمه كما كانوا يقولون إما أن تعطي وإما أن تربي ولكن جاءت مسائل كثيرة تتعلق بالربى أما الربى الفضل فلا نتعرض له فإن الأوضاعه واسع وليس التعامل به كثيرا لكن الواقع هو كثرة وقع الناس في ربى النسيئة فمنه ما يسمى الدين بالدين ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي بيع الغائب بالحاضر بيع, شيء بيع غائب بغائب بيع دين بدين لا يجوز بيع الدين بالدين وصورة ذلك إذا كان مال عند فلان غائب إذا له عندك مثلاً سيارة ما تحل إلا بعد أشهر أو دين سلم لا يحل إلا بعد أشهر فتبيعه بثمن مؤجل فيكون الثمن ديناً والمثمن ديناً فهذا داخل في بيع الدين بالدين يقع فيه كثير من الناس أولا ينتبهون ذلك في مسألة السلام يجوز السلام في كل شيء يضبطه بالوصف فيجوز أن تشتري من انسان مثلا مئة صرع أو هلاثمئة كيلو من البر معجلة تحل بعد خمسة أشهر وتسلمها الثمانا أكدا حتى لا يكون دعنا بدعين وتحدد مدة الأجل الذي يحل به الوفاق وقبل أن يحل تبيعها عليه أو على غيره بدعين فتقول عند هلان لي مئة صاع من البرن تحل بعد خمسة أشهر أبيعكها الآن كل صاع بخمسة دينا أي يحل الثمن بعد خمسة أشهر أو بعد ستة أونح ذلك يكون الثمن غائبا والمهمن الذي هو البر غائبا فهذا دين بدين لا يجوز وكذلك أيضا من المداينات بيع النقد بالنقد وأحدهما غائب فإن ذلك من الربا وهو أكثر وأخطر ما يحدث النقود هي أثمان السلاء الجراهم وما كان مكانها التي تكون احمالا للاستلاء فهذه النقود بيع بعضها ببعض يسمى صرفا الصرف هو بيع نقد بناقد ويشترط هي هي اكتابا كامله التحرك اذ رجل إن جاء او أحد التابعين جاء إلى طلحة وقال أصرف لي هذه النقود من الدنانير فتفاوض واتفك على قيمتها أن قيمتها من الدراهم الفضة كذا وكذا ثم قال حتى يأتيني خادمي أو جاريتي آخر النهار سمع ذلك عمر رضي الله عنه فقال كلا والله لا تفترقان حتى تتقابض أو تعطيه دنانيرة يعني أن هذا صرف بيع دراهم بدنانير الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة وإذا بيعت لابد أن, يقوم لابد أن يكون هناك تقابض ومعلوم أن الناس الآن يتعاملون بهذه الأوراق النقدية والأوراق كانت مكامل في الظهر اعتبرت نقدا فنزلت منزلتها فلأجل ذلك إذا بيع نقد بنقدا فلابد من التقابل قبل التفرق فإذا بيعت الدراهم دراهم دراهم المملكة السعودية بجناه السعودي يسمى هذا صرف فلا بد من التقابل قبل التفرق إذا كان الجناه مثلا يساوي 500 فتفاوض واتفك على أني أصرف لك هذا الجنيح بخمسمائة فإنه يجعها له نقدا فإن لم يجد إلا بعضها لم يصح التفرق وبينهما شيء وقد جل على ذلك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الدراء نبيع الإبل بالبقية فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ما لم تفترق وبينكما شاء أي إذا صرها هجهما بالآخر فلا يفترق وبينهما شيء وكذلك أيضا بيع الذهب بدراهم أو ما يقوم مقامها الذهب والهضة العلة فيه الوزن أو العلة فيه مع الثمنية. وعلى هذا فإذا كنا العلة الوزن فإن الذهب الذي هو مصور العادة أنه يوزن وإذا كان موزونا والدراهم التي إيال في الله الأصل أنها موزونا فلا يعجوز أن يباع الذهب بالدين إذا استرعت ذهبا فلابد أن تنقذه السمن أو تأخذه كأمانة للتجربة فإذا وجدت الثمن أتيته به وقلت هذا الثمن الذهب الذي أخذته منك غارية أو للتجربة ولا تتفقان على الثمن إلا عند إحضار القيمة يكع كثير من الناس في المدينة يعني دائن الذهب يشتري الذهب بدين وهذا غلط سواء كان الذهب مثلا ما يسمى بالغوائش التي في الزراع هي الأسورة أو خواتيم الأصابع أو كلائج الركبة أو يعني مصوف قد صار صوغا فلا يشترى إلا بنقد بثمن حال لا يشترى بدين إذا لم يكن معك الثمن كله فلك أن تقترض من إنسان مثلا قررا حتى تسلم ثمن هذا الذهب في مجلس الحق أجازب هذا العلماء أن تأخذه كأمانة ثم إذا حصلت على الثمن أتيت بهي وحينئذ تحددان الثمن فيكون بيعا أو تبايعا بنقد وذمة مثال ذلك إذا كان الزهب الذي أخذته قيمته في ذلك الوقت يساوي أربعين ألفا ولما لم يكن عندك أخذته كأمانة لتقيسه ولما أتيت بالثمن بعد يومين أو بعد ثلاثة وجدت الثمن قد ارتفع هذا الذهب الذي أخذته بالأمس قيمته أربعون الآن يساوي خمسين فإنه يطالبك بقيمته وقت الوفاء وهكذا لو انخفض أما شراؤه بدعين فإن ذلك لا يجوز لما ذكرنا من أن العلماء في هذا المذهب ومذهب أبي حنيفة جعلوا العلة هي الوزن كذلك هناك ما يسمى بالحوالات الحوالة أيضا يقع فيها شيء من الأحطاء الإنسان مثلا إذا أراد أن يحول ريالات مثلا خمسة آلاف ريال إلى مصر معلوم أن العملة هناك بما يسمونه المصري في هذه الحال بعضهم يعطيهم خمسة آلاف يعطي البنك خمسة آلاف ويقول حولها لي جنيهات في مصر أستعلمها منك في مصر وهذا حطى لأن الصرف بيع نقد بناقد يشترطه التقابل الجنيهات المصرية ناقد والريالات السعودية ناقد والنقد بالنقد لابد فيه من التقابل فإذا كنت مضطرا إلى الحوالى فإنك تودع عندهم خمسة الآلاف ويعطونك بها سك أن عندنا لك خمسة آلاف ريال سعودي فإذا أتيت إلى فرع البنك في مصر تطالبهم بخمسة الآلاف سعودي فإذا قالوا لا يوجد عندنا ريال سعودي تتفق معهم على صرفها بسعر يومها أصرفها لي بما تساوي الآن أنتم مطالبون فرعكم هناك مطالب أنا بخمسة آلاف أمانة فيعطونك صرفها وقت الطلب كانت تساوي من الجنيه تساوي مثلا أربعة آلاف أو ستة آلاف هذا صرفاً بعين وذمة وهكذا يجوز أن ولعله الأقرب أن تصرفها بجنيهات مصرية وتستلم الجنيهات المصرية وإذا استلمتها رددتها عليهم وقلت لهم حولواها لي إلى مصر مثلاً فاذا قالوا لا بد ان ناخذ عليك اجره التحويل لا لا باس بي ذلك صرفوا مثلا ب 6000 جنيه مصري اخذوا من كل اله مثلا 10 واعطوك الرقي يعني أخذوا منها مثلا خمسين جنيها أجرتهم أجرت رقلهم فمثل هذا جائز يعني فالحوالة تجوز رياتين الحالتين إما أن تؤدعهم النقود السعودية وتطالب هناك بصرفها وبما تسويه وإما أن تأكلوا الجنيهات ثم تردها عليهم وتطلب منهم داهيها او ارسالها الى بلادك الذي تريد ام مواقع الملوك في هذه الازمنه فانه خاطئ كثير منهم يقول ما عندنا دولات اذا طلبت الدول ما عندنا الا الان ما عندنا الا ريات ولكن نحولها من الان نصرفها من الآن بدولارات أو بجنيهات مصرية مثلا أو بليرات سورية أو بريالات قطرية أو بدمانية الكويتية نحولها من الآن وهم سلموك شيئا أرى أن هذا صرف من غير تقاضب الصرف لا بد أن يكون يدا بيدا ذكرنا دليله القصة عمر مع أبي طلحة لا تتركاني وبينكم شيء لا تهارك حتى تسلم له أو تعطيه نقوده وكذلك كلام ابن عمر لما تصارف بعين وذمة فقال لا بأس ما لم تفترق وبينكما شيء كذلك ذكرنا أن الديون عادة تحتاج إلى وثائق الناس يتوسقون من ديونهم وقد مبيح لهم أن يتوسقوا فمن الوثائق الكتابه قال الله تعالى يرسل دايم سميدين الى اجل مسمى فاكتبوها وذلك لانهم اذا كتبوه توثقوا من عدم النسيان وعدم الزياده وما يشبه ذلك من الوثائق ايضا الاشهاد قال تعالى واستشهدوا شهيدا من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجلون رأتان الشهود أيضا على المدائمة أو حتى لا يكون هناك اختلاف من الوسائق أيضا الرحل لقوله تعالى فرهان مقبوضة الرحل يعتبر أيضا وثيقة يتوسق بها فإذا تبايع الناس وتوسقوا من ديونهم قلت الخلافات أما إذا لم يتوسقوا فإنه يحصل خلاف أن يقول هذا باعتقيتك بكذا وهذا يقول بل بكذا ويحصل المرافعات والمخاصمات التي تشغل أوقات القضاة فعلى المسلمين أن يتقيدوا بالتعليمات الشرعية ويبتعدوا عن المخالفات التي تخالفهم أما مسألة البنوك ما يحصل فيها فإن الكلام فيها طويل يعني مسألة الإذاع عندهم أو الاقتراض منهم بفائدة أو ما أشبه ذلك فمثل هذه ينبغي للإنسان يجتنب الأشياء المشتبهة وكذلك أيضا مساله القرض الذي يجر يجر منفعه سواء امر من البنوك او من غيرها يعتبر ايضا اداء قرض رب كل قرض جرى بمنفعه ففهو ربا هو ذلك مثلا اذا قال اذا قال مثلا اقر الركعه على أن تبيعني هذه السلعة بثلثاء في الثمن فيجعل القرض مقابل بيعه برخص فيكون هذا بحاجة إلى القرض فهذا قرض جربت معه القرض معلوم أنه يكتب دائنا في الذمة فيكون من جملة الرباء وقد بيّن الله تعالى إثم أو تحريم الربا نعود نقول ان مسألة أو التشديد على الضعفة مثلا والغارمين وتكليفهم بما يشق عليهم ينبغي أن يتجنبه المسلم فإذا عرفت مثلاً أن هذا أن هذا الذي عليه دين معسر فلا تكلفه أن يستدين مرة ثانية بل عليك أن تتغاضى عنه وأن تتركه إلى أن يسر ولا تطالبه وأن تتعرف أنه معسر لأنه إما أن يضطر إلى أن يستدين مرة ثانية وإما أن مثلا يشتكى فيحبس قد ينقطع عن وظيفته أو عن حرفته ولا تستفيد أنت من سجنه وحبسه أو ما أشبه ذلك لعلنا نكتفي بهذا ونجعل بقية الوقت للجواب عن اسئله الله اعلم وصلى الله على محمد جزا الله شيخنا كل خير ونستسمعه في عرض بعض الاسئله يقول السائل احتجت الى مال وذهبت الى ديان فاشترا 60 كرتونه صابون فاشتريتها من فاشتريتها منه بثمن مؤجل فقمت أنا ببيعها على صاحب المحل والبضاعة لم تتغير من مكانها واستلمت المال فما حكم ذلك؟ ذكرنا أن هذا داخل منهي عنه داخل في مسألة العينة وذلك لأنه لم يبيع شيئا وإنما أعطاك الدراهم كراتينة باقيت عنده فكأنه أعطاك مثلا أعطاك عشرين ألفا وكتبها ثلاثين ألفا فهذا هو مسألة العينة وتجري هذه عند القضاة ولكن يكتب حيلة يكتب أنه يشترى أنه عنده ثلاثين ألفا كيمة ستين كرتون من الصابون كل كرتون بزمن كذا وكذا ثم يكتب أنه استلم السلعة وأنه تصرف فيها مع أنه لم يستلم ولم يتصرف السلعة التي هي الكراتين باقية في مكانها وصاحبها هو الذي اشتراها يعني باعها واشتراها دون أن يحصل هناك قبل هذا نرى أنه ربا لقوله بالحديث من باع بيئتين في فله أو كسهما او الربا يعني أنه باعك الكراتين مثلا بثلاثين ألف ثم اشتراها منك بخمسة وعشرين ألف وأعطاك الخمسة والعشرين وكتب في ذمتك الثلاثين فقل له لا يحل لك إلا, إلا الخمسة والعشرون أو تقع في الربا لك أو كسهما وهو الأنقص أو تقى في الربا ولكن إذا, كان إذا جاءوا إلى القاضي وقد كتب أنك استلمتها وتصرفت فيها فالقاضي يحكم بما يرى يحكم بما ظهر له من أنك استلمت وتصرفت يقول السائل رجل أتى إلينا يريد أن يستدين مبلغا من المال واتفقنا وتفاهمنا على السعر ولكن السلعة ليست موجودة عندي فذهبت واشتريت السلعة فأصبحت على حظي ودفعت ثمنها وقبضتها ثم قبضها المستدين ثم كتبناها عليه فما رأيكم؟ اخطأتم لتحديد ثمن قبل ملك السلعة وكذلك تحديد زيادة كان لها كثير من العلماء يقول أن يقول على أن أربح في كل عشرة ريالا أو ريالين وإن هذا شبيه بما إذا قال بيعتك العشرة بأحد عشر أو بثني عشر وعلى هذا الواجب أنك تقول نعم أنا سوف أشتري السلعة وبعدما أشتريها وتدخله ملكيتي نتفق وإياك على بيعها بثمن مؤجل كما يبيع الناس بالمؤجل فأما تحديد الثمن قبل أن تملكها فأرى أن ذلك داخل في بيع ما ليس عندك وداخل فيما ذكره ولكن إذا قبضها وتصرف فيها لم يملك بعد ذلك المطالبة النقص يقول عندنا ذهب قديم بعته على صاحب المحل ووزنه وعرف قيمته ثم اشترينا ذهبا جديدا طرحنا قيمة القديم من الذهب الجديد فما رأي فضيلته لعل ذلك جائز إذا لم ترترك أو شيء يعني سواء اشترى منك الذهب ودفع ثمنه أربعة آلاف مثلا ثم اشتريت منه الذهب الجديد بحمسة آلاف وعطيته الأربعة وزدتها بألف أو لم تقبض الأربعة بل قلت مثلا أنا أشتري بها وأزيدك عندك لأربعة آلاف أنت هذا الذهب بعدما تحددان قيمته وعندما ازيدكم معها اذهل واشتري احد ابي 5000 ذهبا جديد رجل يسلف الفا 1500 ألف ريال وياخذ 1000 ريال زياده 500 ريال فما حكم ذلك هذا هو البائع ثاني شاوره يعطيه جراهم ويشترط ان ترد عليه اكثر منها لو أعطاك مثلا عشرة ريالات وقال أنت ردها علي 12 بعد شهر أو بعد سنة وقع في الربا فليس لك شيء إلا رأس مالك يقول تعالى فإن تمتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هل طريقة المداينة المتبعة هذه الأيام مباحة؟ خصوصا أنه يتم الاتفاق مثلا العشر أربعة عشر أو العشر خمسة عشر وكذلك كون البضاعة تباع في مكانها أكثر من مرة فما رأي فضيلتكم؟ هذا أيضا من الخطأ يعني كون البضاعة تباع قبل أن تنكل مرارا. هذا من الخطأ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى لحالهم وهذا قد يقال من فيه مشقة كونه لا يبيعها إلا أن ينقلها إلى دكانه ولكن يقول عليه أن يغير مكانها أن ينقلها إلى مكان آخر ولو كان قريبا هذا ما يتعلق بالنقل وعدم بيعها في موضعها ثانيا الاتفاق على الثمن قبل أن يشتري السلاة هذا أيضا أرى أنه لا يجوز نسمع أن المستدين يأتي إلى التاجر أو يأتي إلى من عنده نقود ويقول أريد ما يسمى بالوعدة أو الديانة ويقول كم تريد أريده عشرين ألفا فاتفق معه على أني أزيدك في الألف أربعة أربعمائة أو خمسمائة او ثلاث مئه اثم ما يذهبون الى احد التجار ويقولون اعطنا 20 الف ا كيلو يتفقون على الفائده قبل ابو الكس هذا من الخطا اذا شبيه ببيع الهند ب ألف نقن بألف وأربعمائة ولو جعلوا هذه السلعة بينها كحيلة فأولا أن هذا من الإجحاف والإضرار كونه يبيع ما يسوي ألفا بألف وأربعمائة وسبب لتراكم الديون على الضعفاء والغارمين ثانيا أنه تحديد للفائدة قبل أن يملك السلعة أما لو اشترى السلعة مثلا أو قال لصاحب المتجر أريد أن اشتري منك مثلا مئة كيس ثم يشتريها ويودعها عند غيره فإذا جاءه المستدين جاء به إلى هذه السلعة وقال فهذه مثلا عشرون كيسا قيمتها عذية ألفان مثلا وأبيعكها بألفين وأربعمائة أو ما أشبه ذلك دينا أقبرها وتصر فيها فمثل هذا أخف لأنه لم يبيع شيئا إلا بعد أن ملكه ولم يحدد الفائدة إلا وقد وقف عليها المستدين يتجنب المسلمين إضرار إخوانه المسلمين يقول السائل شاب أراد الزواج فذهب لشخص لكي يعطيه سيارة دين فقال البائع خذ هذه ستين ألف ريال اشتري بها سيارة وهي عليك ب وعشرين ألف ريال فذهب هذا ولم يشتري بها سيارة بل أخذ الستين وصاحب الدين لا يعلم فما الحكم لأن عنده الآن أولاد ومتزوج بذلك المال فماذا يرحل نقول مهما قال الله تعالى فإن تمتم هلكم رؤوس أموالكم نقول لمالك الذي أعطاه الستين ليس لك إلا ستون الألف التي هي رأس مالك إذا أخذت أكثر منها فإن غربا وإذا كان ذلك قد مرى عليه السنين فلعل ذلك داخل في الآية ويقوله تعالى من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله رجل اشترى بضاعة بخمسين ألف ريال دينا ثم اتفق مع البائع على أنه إذا سدد خلال شهرين فتكون القيمة قيمة بيع نقض أي أربعين مثلا فهل يصح هذا الشرق؟ يقول رجل اشترى بضاعة بخمسين ألفا دينا ثم اتفق مع البائع على أنه إذا سدد خلال شهرين فتكون القيمة قيمة بيع نقد أي أربعين مثلا فهل يصح هذا الشرق؟ <تصفيق> أرى اللي يا يدخل شيء بها ثاني بها هل من ولكن نقول لعله يدخل في مساله الرع وتعجل انه اذا حصل على ال40 جاء بها وقال له راى وقال له لا اعطيك التي هي بيع على أن تسكت عني الزيادة فيدخل في مسألة ضع وتعجل يعني يجوز للإنسان إذا كان له دين يحل مثلا في ذا الحجة فإحتاج إليه وقال وقال مثلا أعطني ديني فإني محتاج فيقول المستدين رضع وتعجل يعني دينك قيمته هي أقتل حاضر عشرون وقد جعلته بخمسة وعشرين رضع الخمسة وتعجل عشرين لا له بذلك يصبح يقول استدنت, استدنت من أحد الناس سيارة وهي في أحد معارض السيارات وبعد أن ذهبنا للمعرض وكتبت الأوراق المطلوبة في ذلك وسلم لي الشخص مفتاح السيارة فعرض علي صاحب المعرض أن يشتريها مني بأقل من الثمن المحدد لها فهل في بيعها على نفس المعرض شيء؟ في مهل هذه الحالة لا تبع حبي موضعها أنتم الآن هل هي أطراف؟ أنت الطرف المستدين والذي باعك هو الذي يملك الدين وصاحب المعرض هو صاحب السلعة فالرفيقك الذي اشتراها اشتراها بنقد سلم ثمنها مثلا أربعين ألفا وباعها عليك بخمسين ألفا وصاحب المعرض يريد يشتريها منك بتسعة ألفا و اقلع ب 39000 ينزل عليك 1000 مثلا فالحيله هي هذا اولا انه اذا اشتراها من المعرض فلا بد ان يقدر مفاتيحها ويقدر اوراقها ولا بد ان يخرجها من هذا المعرض او مثلا يقولها إلى معرض ثاني أو إلى بيته هو يمكن أن, أن ينقلها من مضلة إلى مضلة ثم بعد ذلك يعرضها عليك ويقول هذه السيارة اشتريتها بأربعين وأبيعكها بخمسين دينا ثم إذا جزنت واشتريتها بالخمسين فإنه بعد الكتابة يأخذ وثيقته التي هي الكتابة و وأنت لا تبيعها إذا في موضعها حتى تغير موضعها تنقلها إلى مكان آخر فإذا نقلتها جاز لك أن تبيعها على صاحب المعرض أو على غيره ولا تبيعها على الذي باعك تقول السائلة ما حكم اقتراض حلي من امرأة أخرى ثم إعادته إليها؟ ما يسمى هذا قرضاً يعني ما يسمى قرضاً يسمى عارية يعني إذا احتاجت مثلاً إلى حلي تتجمل به فتستغيره وتتجمل به ثم تعيده لأن القرض يملكه المقترض وله أن يتصرف فيه ويرد مثله وأما إذا أعيد بنفسه فنسمى عارية ولا بأس بذلك تقول السائلة تدينت مني قريبتي مبلغا من المال لمدة ستة أشهر وبعد ذلك قامت بردها وزيادتها بثلاثمائة ريال فقلت لها هذه الزيادة ربا فقالت اعتبريها هدية من عندي فهل تجوز هذه الزيادة لي أم أردها إلى صاحبتها لا بأس إذا كانت اعتبرتها هدية ولم تكن شرطتها عند المعاقدة وإنما رأت مكافأتها لحده من أهدايا يعني موصني إليهما رؤسنا إليكم أروح مكافئون يقول فيدكم بأنني اقترضت مبلغا من الصندوق العقاري وبنيت منزلا لي وأنا الآن منتظم في تسليد أقصاط الصندوق العقاري فهل يعتبر هذا المبلغ المتبقي من الدين؟ وهل من الأفضل تسديد المبلغ كاملا إذا كنت قادرا على ذلك يعتبر من الدين لكن الدين المحدد الذي حدد له أجال كل سنة يحل قسط منه إلى أن تنتهي وإذا كان عندك ثروة قدرت على أن تسديده جفعة واحدة فهو أفضل ويسقط عنك أيضاً لا من الدين عندما أقوم بعملية المداينة أقوم بإحضار السيارة وبعد بيعها بالدين هل ألزم الذي اشترى السيارة بنقلها من مكاني قبل التصرح فيها وبيعها أم يكفي أن أعطيه مفاتيح السيارة وأوراقها ويقوم بتحريكها من مكانها وعدم نقلها؟ نرى أنه لا بد أن ينقلها بعض العلماء يقول ينقلها بما يسمى بالاستمارة حتى تنقل باسمه قبل بيعها ولا ألا الصلاة أن الاستمارة هذه إنما هي من الأنظمة فإذا اشتراها ودخلت ملكه وغير مكانها وقبضها القبض الكامل جاز له أي بيئة ولو بدون الإسمارة وذلك لأنها قد تكلفه وقد تنقص قيمتها إذا أخرج لها هذه الرقم وهذه اللوحات وما أشبهها نقول إنها دخلت في ملكه يجرد دفعه للثمن ويجرد تحريكها وقرضها بحيث أن غلاها له ورخصها عليه ولو تالفتنا ذهبت عليه فصح له أن يتصرف فيها يقول هل يجوز لي بعد بيع السيارة أن أتوكل عن المشتري ببيعها له أو توكيل أحد أولادي بذلك لا أولا عدمه ذلك أن يوكل غيرك لأنك ولو كنت مثلا قد قلت هدئنا تتساهل أو نحو ذلك وماذا ذلك يمكن لو أنه مثلا استلمها وقبضها وغير موضعها ولم يجد من يشتريها منه بنقد فهي هذه الحال لا بأس أن يوكل المدين مثلا مثلا وغيره لي بيئها ما حكم من تدين خمسين ريال ثم شرط عليه أن يزيد في كل سنة يتأخر عن السداد ألف ريال لا يجوز ذلك يعتبر هذا ربا جاحلية وهو أيضا ربا البلوك الذين إذا تأخروا من اقترض منهم بكل سنة يزيدون عليه فهو ربع يعني أنه إذا قال يحل الدين في آخر السنة الذي هو مثلا عشرون ألفا فإن تأخر سنة أخرى جعلناه 22 ألفا فإن تأخر سنة أخرى ثالثة زدنا فيه ويجعلناها 23 ألفا فيكل سنة يتأخر يكون هذا هو الربى الصريح هناك بعض التجار يستدين البضاعة ثم يقوم هو ببيعها دينا على شخص آخر فما حكم ذلك؟ إلا بس إذا استدان البضاعة بعد قبضها وحيازتها وملكيتها يملك التصرف فيها فيبيعها إما على صاحب المعرض أو المحزن وإما على غيره من شرط أن يبيعها على الذي داعه على الذي دينه يقول يوجد بعض الناس يدينون العشرة بخمسة عشر ويطلبون كل شهر 2500 ريال للسجاد ومرتب بعضنا 3000 وهو يريد الزواج فهل من نصيحة لمثل هؤلاء لا شك أنه لهذا إغرار يعني كون الإنسان يستدين له يتعفف ويتزوج فيتراكم عليه يدين نحو 30 أو خمسين ألفاً ثم إن أهل الدين يقتسمون مرتبة فلا يبقى له إلا خمسمائة أو أربعمائة عنده زوجة وعنده مسكن وقد يكون مستأجراً فنرى الرحق بمثل هؤلاء وعدم التشديد عنهم إذا تأخر أحد الأقساط فلا يضايقونه أو بالخاشبون الى الاقصاب ويتركون لهما ايت ما يسد حاجة او خلقه يقول يقع بعض المزارعين في مسألة وهي انهم يدفعون نوعا من التمور غير جيد لمستحق زكاه التمر وعندما يحضر الفقير لاستلام التمر يقول خذوا هذا النوع واعطوني نصف مقداره من النوع الجيد فما الحكم في هذه المسألة؟ لا يجوز ضيع التمر بالتمر لا بد أن يكون مثلاً بمثل فنقول لهذا الفقير اقبض هذا التمر الردي واذهب له إلى الأسواق وبيعه بما يساوي بيعه بدراهم ثم تشتري بالدراهم تمراً جيداً هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما جاءه بتمر جنيب فقال إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعيم يعني بالصاعيم النغدي فقال لا اهتفع بيع الجمعة يعني الردي بيع الرديعة بالدراهم ثم اشترك بالدراهم جيدا يقول دخلت بقالة واشتريت بعض الأغراض وأعطيته مئة ريال وأخذ المئة وكان لي باقي وقال لي لا يوجد عندي صرف الآن ولكن أرجع لي بعد ساعة أو ساعتين أعطيك الباقي فما رأيكم في ذلك لا بأس بذلك وذلك لأن هذه النقود سعرها متفق لو بيت مثلا شاتا بخمسمائة لو بيت مثلا خمس شياة كل شاتا بخمسمائة فأحد المشتدين أعطاك ورقة واحدة والثاني أعطاك خمس ورقات والثالث أعطاك عشرا يعني فئة خمسين والرابع أطاك من فئة الأشرة أو فئة المئتين فإنك لا ترد شيئا من ذلك فمثل هذا لا يسمى صرفا وذلك لأنها يعني نقد واحد قيمته لا تتغير يقول السائل هل يشترط على الإمام؟ أن يسأل أهل الميت هل عليه دين أم لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه مصلاته فيها شفاعة لهم والشفاعة بلا شك تسقط ما عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من الحقوق فخاف أنها لا تسقط ما عليه من الحقوق للآدميين فلذلك لم يصلي إلا على من لا أدئنا عليه إلا إذا تحمل فأما نحن فلسنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي عليهم وندعو إليهم والدعونا التي عليهم يتحملونها إما في الدنيا وإما في الآخرة يقول السائل بعض المستدينين يتفق مع صاحب الدين أن يتقدم بشكوى ضده ويدعي المدعي عليه الإعسار ثم يحال للمحكمة ويصدر بهذا الدين حكم شرعي بإلزام المدين ثم يرفع عنه للجهات التي تخص المعسرين ويسدد عنه وهو متفق مع صاحب المال فما حكم ذلك؟ هذه هي نفسية المحررة لا يجوز ذلك ما اخذه حرام وذلك لان الجمعيات الخيريه او صندوق البر انما هو لشان المستضعفين من العاجزين فهذا الذي اتخذ هذه الحيله اخذ ما لا يستحقه سواء هو أو الطرف الذي اتفك معه كلاهما أخأكلا حراما فننصح من عرف شيئا عن هؤلاء أن يرفع بأمرهم حتى يلاقوا جزائهم يسأل عما عن يقع عند التجمعات الكبيرة حيث يخرج أحدهم فلا يجد عليه ولكنه يجد مكانها نعالا أخرى فهل يأخذها؟ ذكر العلماء أنه إذا أخذ نعله وجد غيرها مكانها أنها لقطة لكن قالوا يأخذ قيمة نعله منها ويعرفها إذا كانت تحتاج إلى تعريف لكن إذا كانت مثل نعله أو دونها وتحقق أن صاحبها أخذ نعله وأنه لا يردها هلا بأس أن يأخذها دون حق ما حكم الشراء والبيع في الأسهم يكى هذا كثيرا ما نقول إذا كانت هذه الأسهم إذا كانت معلومة معلومة المقدار هلا بأس صورة ذلك إذا كان هناك شركة شركة تجارية رأس مالها مثلا مئة ألف وكل سهم بعشرة آلاف فباع أحده النصيبة من هذه الشركة الذي هو عشرة أسهم فكأنه باع عشرة هذه التجارة يقول بيتك سهمي جاء هذه التجارة التي هي مثلا أكياس أو سيارات مثلا أو أطنشة أو ما أشبه ذلك سهمي فيها هو العشر فهذا جائز فأما إذا كانت السحام نقود فأرى أنه لا يجوز كالسحام التي في البنوك أو ما أشبهها إذا كان في رأس المال نقود فإنه يكون بيع نقدا بنقدا من غير تقابق وأما إذا كانت الشركة مثلا صنوعية فلما نعيض من بيع الأسهم فيها إذا كان النسبة معروفة كان يقول أني أملك مثلا ثلاثة في من هذه الشركة من رأس مالها ومن أرباحها وقد جعلت رأس مالها كله مثلا مصانع وفي أدوات وفي سيارات وفي معدات وفي آلات الصناعة فتشتري نصيبه منها وهو شيء معلوم رجل متزوج أربع نساء فطلق الرابعة وهي حامل وتزوج رابعة أخرى فهل للأولى طلاق وهي حامل وما حكم زواجه من الأخرى هذا لا يجوز عليه أن يحارك الجديدة ويجتنبها إلى أن وضع الحامل حملها التي طلقها فإذا وضعت حملها فعليه أيضاً أن يجدد العقد على, على الجديدة الأخرى ولا يكتفي بذلك العقد الأول فإنه باطل لأنه لا يصح له أن يجمع معه في رحمة خمسة بسم الله الرحمن الرحيم نعرض ما تيسر على فضيلته يقول السائل شخص أراد أن يشتري مزرعة فذهب إلى شخص ملي وطلب منه أن يشتري المزرعة له بدين حيث أن الذي عنده المال لم يملك المزرعة مثلاً بل عن طريق الذي يريد الدين فما حكم الدين جزاك الله خيراً لا بعث بذلك على صاحب المال أن يشتري المزرعة بنقد وبذلك يملكها فإذا اشتراها مثلا بمئتي ألف ونقد ثمن وكتب بينهما البائع وتم العقد باعها على ذلك الذي يريد. ملكيتها بدين فيقول اشتريتها بمئتي ألف وأبيعك مثلا بمئتين وخمسين أو ما يتفق عليه أقساطا أو أجلا واحدا أو نحو ذلك وإشتراها يستغلها ويحرص على أداء ثمنها يقول شخص وكل آخر لبيع سيارته وحدد بأن يبيعها له في المعارض بأربعين ألف ريال ولكن السيارة استحقت أكثر من ذلك فباعها الوكيل بخمسين ألف ريال فأخذ الوكيل العشرة الآلاف وأعطى صاحبها الأربعين فما حكم ذلك؟ لا تحل له إلا بغضاء لأنها قيمة سيارته ولو أخذ لو قال له ما زاد على الأربعين ففلك لأنه غالباً يعتقد أنها لا تزيد زيادة كثيرة ظنه أنها تزيد ألهاً أو نهوة فنقول هذه العشرة ملك صاحب السيارة علي أن يخبر صاحب السيارة ويقول بعتها بخمسين فإذا سمح في العشرة كلها وإلا فهو أحق بها ويرطيه منها ma